فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إِلَّا أن قالوا إن كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين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 ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين.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 وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فَلَمَّا ذَاقَ الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لكما, لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ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 قال فيها تحيون وفيها تموتون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وارث سوءاتكم وريشا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 قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَائُودٌ فَفَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إنه متخذو الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون.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 ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتٍ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها واستكبروا عنها أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 حتى إذا داركو فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم ربنا قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا فأتهم عذاباً فَآتِهِمْ عذابا ضعفاً من النار وقال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم فَمَا فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا, فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم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 هم فيها خالدون ونزحنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها عوجون وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب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 قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم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 اللّه حرمهما، قالوا إن اللّه حرمهما على الكافرين، الذين اتخذوا دينهم لهوى ولعباً، وغرّتهم الحياة.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 هل ينظرون إلا يَوْمَ يوم يأتي تؤيله يقول الذين نسواه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهلنا من شفعاء فيشفعون لنا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترضون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش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 قال يا قوم ليس بظلالت ولكنني رسول من رب العالمين وبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله وأعلم من الله ما لا تعلمون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 ولتتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجينه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوه وأغرقنا الذين كذبو بأياتنا إنهم كانوا قوما عمين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 وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ رُحِي وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْتَهُ فَذْكُرُوا أَلاَّ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذْرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ أَبَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بصوئٍ فيأخذكم عذاب أليم وذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاده وبوءكم وَبَوَّأْكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَخْذُونَ مِنْ سُهُو لِهَا قُصُوراً وَتَنْحِطُونَ وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَذَكُرُوا أَلاَّ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوْ وَلَا تَعْثُوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قال الملاء الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أتعلمون أننا صالحا مرسل من ربه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 ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصحين ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء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 فأنجينا هو أهله إلَم رأتَه كانت من الغابرين وانطرنا عليهم مطرًا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبًا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تفسدو ولا تفسدو في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن و تصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا وَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 قال النمل الذي نستكبر من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعود في ملتنا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 الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ونصحت لكم فكيف اسا على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضرّاء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مسأب أن الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ كَذَبُوا فَأَخَذْنَا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَأَةِ يَأْتِيَهُمْ بَأْسٌ أَبْيَاتٌ أَيَأْتِيَهُمْ بَأْسٌ أَبْيَاتُ وَهُمْ نَائِمُونَ أو أمين أهل القرآن يأتيهم بأسنا ضحوا وهم يلعبون أفا مكر الله أفا مكر الله فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وَلَمْ يَهْدِنِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمْ نَشَأْ وَأَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ أَلَمْ نَشَأْ وَأَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تلك القرى نقص عليك من أنبائها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 وَإِنَّ وَجَدَنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَظَلَمُوا بِهَا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 قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل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 يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا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 لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لا أصلب أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرخ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتدروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وألهتك قال سنقتل أبنائهم ونستحين سائهم ونستحين سائهم وإنا فوقهم قايرون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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع وادم آيات, آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندنا لأن كشفت عن الرجز لنؤمنا ان لك ولنرسلنا معك ولنرسلنا معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجزا الى اجلهم بالغوه اذاهم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا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 ودمّرنا ما كان يصنع في الرعون وقومه وما كانوا وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم.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 يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ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 وَإِيَّا رُو كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِيَّا رُو سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا وَإِيَّا رُو سَبِيلَ الْغَيْيِ يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا ذَالكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانتا خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخره وفي الاخره ان هدانا اليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم, والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التهرات والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم.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 واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما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 وقولوا حطة ودخل الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون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 وإذ قالت أمم منهم لما تعذون قوما اللهم مُهْلِكُهُمْ أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معدرا إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أن جينا الذين ينهون عن الصور جئنا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عنه عنه قلنا لهم كونوا قردا خاصين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 ألم يؤخذ عليهم نيثاق الكتاب أن يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون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 أفتهلكونا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولا عل لهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فسلخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين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 إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون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 قل إنما أتبع ما يوحى إلي من الرّبي هذا بصائر من ربكم وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة القوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له واعصتو لعلكم ترحمون وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعُ وَخِيفَةً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ ويسبحونه وله يسجدون